والله على كل شيء شهيد ي ء ش إ ن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا لهم جنات ت ج ر ي من ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا ر ذ ل ك ا ل ف و ز ا ل ك ب ي ر إن بطش ر ب ك ل ش د ي د إ ن ه هو ويعيد وهو ويعيد يبجئ ا ل غ ف و ر ا ل و د ذو ا ل ع ر ش ا ل م ج ي د فعال موسوعه ا ل ت ا ك ح د ي ث ا ل ج ن و د ف ر ع و ن و ث م و د بل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا في تكذيد و ا ل ل ه من و ر ا ه م م ح ي ط بل ه و قرآن مجيد في لوح نحفظ